وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنَصَبُوا مِنْ حَوْلِكَ فاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفف كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فَمَنِ اسْتَبَقَ الْأَبْوَابَ وَأَخْرَجَ الْأَخْرَاجَ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَنْ قَدَّمَ الطَّيِّبَاتِ لَهُ يَسْرُ الْيُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى وَإِنَّ عَلَيْكُمْ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 وَيُذَكهِم وَيُعَّمُمُكِتابَابَ وَالشِكْمَةَ وَإِن كَوا مِنْ قَبللُ لَ فِي بَلالٍِ مُب أَلَم م أَفَابَتكُم مُصبَةٌم قَدَقَبَةُم مِثْ لَهَا قُلْلتُم أََّ خُلْ هُوَ مِن عن دِأَافُوسِكُمْ إَِّ إن اللَّانَ على كلُ شيءَيئٍ قَد